يا شيطان الرجيب الرحمن الرحيم إن الله قُلْ بَلْ مَن يَمْلِكُ Amen. Mm -hmm. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن تقبلها What can't find love? که سن موسیقی Oh! الله او تفك الله أفضل أمبر الله أمبر الله اكبر الله أمبر وَمَا نُنْفِقُ فَلَنَذَ خیلی إن الله هم ما और हो पाए وَمَا هُوَ لِيُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ كَانَ خلقه من تراب إن مثل عيسي عند الله كمثل طالعي في <تصفيق> ان ب موك usta